من الذين آدوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أن 117. قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ آمَنُوا بِمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلُ أَن نُّطْمِسَ وُجُوهَهُمْ فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا فَنُرَدُّهَا عَلَىٰ آدْبَارِهَا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 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا